وقوله رحمه الله لا رد لقضائه أي أنه لا مبطل لحكمه جل في علاه فليس شيء في الكون يقدر على أن يبطل حكمه أو أن يرد قدره بل الأمر كما قال تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له فيكون فحكمه ماض لا رد له وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي قال صلى الله عليه وسلم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد والمراد بالقضاء هنا القضاء الكوني الخلقي القدري فهو الذي لا رد له بل هو ماض نافذ في كل أحد فإذا قضى بالسعادة والنجاح والهدى والمعافات فلا يرد ذلك أحد كما أنه إذا قضى بضد ذلك فإنه لا يمنعه أحد لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه بحمده قال ولا معقب لحكمه هذه العبارة موافقة للعبارة السابقة في المعنى لكن قبل ما نعلق عليها قول ولا راد لقضائه يشمل المراد بالقضاء هناك القضاء الكوني أما القضاء الشرعي فالقضاء الشرعي يرده من يرده ممن لم يوفق إلى القيام بحقه جل في علاه قضى ربنا في كتابه أقضية أقضية لم يقبلها العباد ومنها وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وهذا القضاء رده كثير من العباد وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وقال جل وعلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون مع أنه قضى جل في علاه أن يكون إله إلا هو وأن يعبد إلا هو وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة وما إلى ذلك من الآيات التي تدل على أن قضاء الله في أن لا يعبد إلا هو لم ينفذ في كل عباده بل من عباده من رد هذا القضاء وهذا القضاء هو القضاء الشرعي الدين الأمري الذي يجري عليه الجزاء والاختبار فيوايز بين الناس به في الآخرة فمن قبله وعمل به كان من أهل السعادة ومن رده ولم يقم به كان من أهل الشقاء وقول ولا معقب لحكمه أي أنه لا مؤخر فالتعقيب التأخير لا معقب لقضاء الله وقدره ولما يشاءه فلا معقب له أي لا مؤخر ولا مراجع ولا مغير ولا ناقب كما قال تعالى لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب فإذا قضى الله تعالى أمرا فإنه لا يتأخر كما قال جل وعلا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وكما قال جل وعلا لا لك لكلماته أي لا يتبعه أحد بنقض أو تغيير أو تقديم أو تأخير ولا غالب لأمره أي أن حكم الله وقضاءه نافذ ماضي على كل أحد كما قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلا يغلبه شيء ولا يستعصي عليه مراد ولا يبطل قضاءه مبطل ولا يمانعه ممانع سبحانه بحمده فهو القاهر الغالب الذي لا يرد قضاءه ولا يعقب حكمه سبحانه بحمده بعدما فرغ من تقرير ما تقدم من مسائل القدر قال آمنا بذلك كله آمنا أي أقررنا بذلك كله أي بما تقدم من ما يتعلق بالقدر وأيقنا أن كل من عنده أي جزمنا أن كل ما يقع في الكون وأن كل فضل وعادل فإنه من الله تعالى هو الذي خلقه فالله خالق كل شيء ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن كما قال الشافعي رحمه الله في أبياته الشهيرة ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العبادة على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعين هذه الأبيات هي ملخص ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا المقطع مما يتعلق بأغضية الله تعالى وأقداره ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العبادة على ما علمت أي على الحال التي علمتها وسبق بها علمك، ففي العلم أي السابق يجري الفتى والمسن. على ذا من أنت؟ وهذا خذلت؟ انقسام أحوال العباد. وهذا أنت؟ وذا لم تعن نتيجة هذا فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. وبهذا انتهى ما ذكره المصنف رحمه الله مما يتعلق بهذا الأصل من أصول الإيمان وهو الإيمان بالقدر بعد ذلك انتقل إلى تقرير ما يتصل بالرسالة برسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء بالحق والهدى وبالنور والضياء هذه الجملة من كلام المؤلف راحل الله تقرر هذا الأصل متعلق بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي تقرير لركن الشهادة الثاني فالشهادة قائمة على ركنين الشهادة لله بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فهذا المقطع من كلام المؤلف تقرير للركن الثاني من ركني الشهادة وهو مما يتصل بأصل الإيمان بالرسل فلا يستقيم إيمان أحد حتى يؤمن بما ذكره المؤلف رحمه الله هنا مما يتعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول وإن محمد هذه الجملة معطوفة على ما تقدم نقول في توحيد الله معتقدين إن الله واحد لا شريك له وإن محمدا عبده المصطفى فهو معطوف على ما تقدم في أول الرسالة يقول رحمه الله وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى أي أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويقرون بأن محمد بن عبد الله بن ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي عبد لله وبدأ بالعبودية لأنها الوصف الجامع لكل الخلق لا يخرج عنه أحد في السماوات ولا في الأرض يقول الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده فهو الوصف الذي ينتظم الخليقة كلها فبدأ به والناس في العبودية على درجات وعلى مراتب وللنبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجات العبودية فمعلوم أن العبودية نوعان عبودية قهرية وعبودية اختيارية العبودية القهرية التي تنتظم كل من في السماوات والأرض والعبودية الاختيارية هي عبودية من من الله تعالى عليهم بالهداية والتزام الشرائع والقيام بأمر الله تعالى فهي العبودية الخاصة خلاف العبودية العامة التي تشمل كل أحد وهي العبودية القهرية التي لا يخرج عنها أحد من الخلق وهي المندرجة في حكم الأهل الكوني أما العبودية الخاصة فهي التي تمتثل أو يمتثل فيها صاحبها الأمر الشرعي يقول وأن محمداً عبده أي عبد الله أي خاضع له خاضع لله مستسلم له منقاد لحكمه وعبد في الأصل صفة لكنه استعمل هنا وفي غيره استعمال الأسماء وكما ذكرت بدأ به المصنف لأنه درجة الدنيا وهي الدرجة التي يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع سائر الناس فترقى في أوصافه صلى الله عليه وسلم من الأدنى إلى الأعلى يقول وأن محمدًا عبده المصطفى والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن نفسه كان يقدم هذا الوصف على غيره ففي كتابه لهراقل قال بسم الله من بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هراقل عظيم الروم كما في الصحيح وأيضاً كان يقول صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وكذلك فيما رواه البخاري من حديث عمر قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله والأحاديث في هذا كثير التي يقدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصف العبودية على غيره من صفاته ومما يدل على جلاله هذا الوصف أن الله تعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم به في أشرف مقاماته فوصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ووصفه في مقام تبليغ الرسالة فقال وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا وفي مقام الوحي فقال فأوحى إلى عبده ما أوحى وفي مقام التحدي للمعاندين المعارضين لما جاء به فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فذكره بهذا الوصف في أشرف مقاماته صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن العبودية من أعظم أوصافه فإنه قد كملها وأوفى حقوقها وقوله المصطفى بيان لمختص به وأنه صلى الله عليه وسلم مختار فالمصطفى مخوذ من الاصطفى وهو افتعال من الاختيار والاختيار حق لله تعالى فالله تعالى يخلق ما يشاء ويختار كما قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون فالله تعالى يصطفي من الأزمان ما شاء من الأماكن ما شاء من الأشخاص ما شاء من الأحوال ما شاء كل ذلك وفق حكمته وقد أخبر جل وعلا عن استفائه من عباده فقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفأ فكل هذا يثبت الاستفاء وهو الاختيار من الله تعالى لبعض عباده والنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الاستفاء ولذلك لما دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على حصير قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم قال له وأنت رسول الله وصفوته صفوته أي خيرته من خلقه وقد جاء في الصحيح من حديث واثلة بن أسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنالة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانا واصطفى بني هاشمة من قريش واصطفى نيمان بني هاشم فهو خيار من خيار صلى الله عليه وسلم ولذلك اتفق أهل العلم على أنه أفضل الخلق فهو خاتم الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الأطلاق اللهم صلى الله وسلم على رسول الله نقف على هذا ونقف إن شاء الله فالدرس القادم الله اكبر